فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهادة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنكتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم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 عساء أي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى إن عساء أي كن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بِئْسَ لِاسْمِ الْكِسْوِقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ